فَوْقَهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيْهِا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قالَاتَ أَتَيْنَ طُِععم فَقَغَغ سَب سَمواتٍ فِي يَوْمَْنِ وَأَوْحَافِي كُلِّ سَمِ أَمَهَا وَزَيًا السَّم أَُّنَْ بَِ صَابِي حَوحِفظ ذَلكَ تَقدير العزيز العليم.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 وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ هُنُبُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّينَ الذيَّينَ آمَنُ وَكَانوا يَتَّقُ وَيَوْمَا يُحْشَرُ عَدَاءُ اللهَّه إلًَا النَّارِفَكُمْ يزَع حتىََّ إِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمعَعُهُم وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلودُهُم بِمَا كانَانوا وَعمللون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 أنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُنذِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّكُمُ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِنَّا لَمْ فِي جاَذَارُ الْخُلْد جَزَاء أَمْ بِمَا كانَوا بآياتنَا يَجحَدُون وَقَا الذيينَ كَفَرُوا رَبنَاأَرِنََّذيننِ أَضَلَّانَ مِنَ الجِِّ وَالإِنسِ نَ جَعلُهُماَا تَ تحتَْأَقُدَ مِن لكُنا مِنَ الأسفَلين.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 وَكُمْ فيِي جاَمَا تَشْتَهم أَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِي جامَا تَدَّعُ نُزُلَم مِنْ غَفُورِ الرَّحيِيم وَمنَنْ أَحْسَنُ قَوْلَم مِم مَنْ, من دَعَ إِلَى الله وَعَمِنَ الصَّالِحَهُ وَقَالَ إِنيِي مِنَ المُسللِمِين وَلَا تَسْتَو الْحَسَنَةُ وَلَ السَّئ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 آممِنَ يَوْمَ القامَ يععمللوا ماَا شِأْم إِ بِماَا تعملونَ بَصير إِ الذيينَ كَفرَروا بالذِكْرِلَ جَأَهُم وَإِنهُ لَتاب عزيز.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 مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ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 لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ أَمَسَتْ هُنَا يَقُولًا إِنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلْعَنَتِ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُثِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ